ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيئة طائفة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب 119. فأعنط عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا